فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ kolet مَنْ kolennebbeheni al قَالَ hovir الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ hei, hei, إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قلوبكما.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 طلقكن أي يبدله أزواجأي يبدله أزواج خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانات تائبات عابدات Abi-datinsa, hatinsa وأهلكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائك ة غلاض شداد عليها ملائك ة غلاض شداد اللّا يعصون الله وصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اي اي والذين كفروا لا تعتذر اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون الذين آمنوا توبوا إلى الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا.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 No, mies, ai, beine, eidim, uabiahi, meni, ja pununa, uabbene, et mimlene, nurana, uafirlene, uafirlene, innekaale, kulli, se بيجاهد الكفار والمنافقين وغلب عليهم ومؤاهم جهنم وبأس المصير ضرب الله مثلا للذين كف عن نوح أم لوط كانتا كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخلنا ومع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا رأت فرعون إذ قالت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 فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربه وصدقت بكلمات ربه وكتب به وكانت من القانتين